السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعه ده أما بعد فهذه قراءة في عند الأحكام من كلام خير الألام للحافل عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز من موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد لما انتهى رحمه الله تعالى من الطهارة وما يتعلق بها شرع في بيان أعظم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة فقال كتاب الصلاة أبواء باب المواقيت والصلاة لغة هي الدعاء ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ومنه أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء صلى وصلى هنا يعني دعا وأما اصطلاحا أقوال أو شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم والصلوات الخمس أعظم الأركان مطلقا العملية وأعظم الأركان بعد الشهادتين لابد أن تقيد بعد الشهادتين ولكن لو قلت الأركان العملية لك أن تقول إن الصلاة أعظم الأركان العملية وأما لو أطلقت الصلاة أعظم الأركان كما فعل الشيخ الألبان رحمه الله في إحدى طبعات صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير تسمك أنك ترى وانتقروا في ذلك العلماء حمور بن عبد الله التوجل وقال ينبغي أن يقيد فيقول بعد الشهادتين إن أعظم الأركان مطلقا هما الشهادتان أو هو الشهادتان <تصفيق> هي أعظم أركان الإسلام العملية وأعظم الأركان بعد الشهادتين ولذلك فرضت في السماء السابعة دون واسطة الوحي أوحى الله عز وجل بها لنبي عليه السلام في ليلة المعراج وكانت أولاً خمسين صلاة ثم من لا يزال نبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام حتى بقيت خمساً في الأداء وخمسين في الأجر وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله عز وجل الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي عليه السلام كان بالصيحي من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فيخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله وهذا وهذا يدعون على عظمة الصلاة تنتكي بإخوة مع تركها وترك التوحيد فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين ومع ذلك والعياذ بالله بعض الناس لسيما في مجتمع النساء والشابات منهم تجد بعض النساء لا تصلي وربما لا يهتم ولين أمر بهذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤون عن رعيته فالرجل في بيته راع عن رعيته أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك ستسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى نعم وأما المواقيت فالمواقيت على نوعين مواقيت مكانية ومواقيت زمانية وكذلك في الحج المواقيت المكانية كم ميقات خمسة أربعة وقتها النبي عليه الصلاة والسلام وواحد تنازعوا فيه هل وقته عمر كما جاء في البخاري أم وقته النبي عليه الصلاة والسلام وهو وهو ذات أرخ ميقات أهل العراق أما ميقات أهل مصر وهو الجحفة ويقال له الآن رابغ وهي بلدة في البحر وميقات أهل المدينة ويقال له ذو الحليفة ويقال له الآن أبيار علي وميقات أهل نجد ونجد هي الرياض والخرج وما حالها فهذه تسمى الرياض وميقاتهم هو السيد الكبير وكان يسمى قبل قرن المازل وميقات أهل اليمن هو يلملم ويسمى الآن بالسعدية وميقات أهل العراق هو ذات عرق وفي البخاري أن عمر هو الذي وقته وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقاتل قال عليه السلام هن لهن وكما قالت ابن عباس الصحيح هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ يعني الحج أما العمرة بد أن يخرج خارج هذه المواقيت أو خارج الحل فهذه مواقيته يسمى مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانيه فمواقيت الحج الزمانية ما هي ها ذي الحج لا يشكل فيه شوال وذو القعدة وذو الحج فمن اعتمر ونوى التمتع ولو من شوال يبقى على أحرامه إلى أن ينتهي من أعمال الحج في اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر إذا كان متمتعا إذا تم إذا إذا العفل كان خارناً بقي على حجه على إحرامه إلى إلى يوم العيد نعم نعم نعم ماذا في لا المواقيت الزمانية شوال وذلقال وذلق لا تعلق لها بالمكان زمن وقت اما هذه المواقيت المذكورة هنا في الصلاة مواقيت زمانية المواقيت الزمنية وقت الصبح ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء نعم, نعم الى الكتف يعني اليد تطلق من أطراف الأصابع إلى الرصغين أو من أطراف الأصابع إلى الكتف ولكل منهما يطلق فاليد في قول الله عز وجل فاغسروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وغير يد في السرقة قال الله سبحانه والسارق والسارقة فاخطعوا أيديهما يعني إلى الرصاية لا, لا, لا إلى المرفقين نعم نعم ففي هذا الحديث الرابع قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والأربعون وقبل ذلك نقول إن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة بحيث أن الإنسان إذا صلى قبل دخول الوقت وبان له أن الوقت لم يدخل بعد يجب عليه أن يعيد الصلاة وأما ما جاء في مسلم عن بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة صلى الفجر في غير وقتها المراد غير وقتها المعتاد وليس المراد غير وقتها يعني غير وقت دخولها لا وإنما غير وقتها يعني بكر بها جدا في أول وقتها إذا دخل الوقت حتى يتفرغ لماذا للدعاء حتى تفرغ للدعاء لأنه ساقف عند المشع حرام يدعو ربه جل على قبل أن تطلع الشمس ينفر من مزدرفة مخالفة للمشركين نعم يقول الحديث الرابع والأربعون عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن ياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال وهذا هو العلم أيها الأخوة لابد للإنسان أن يذكر شيوخه وعلماء بهم يتحصن بعض الله عز وجل لابد للإنسان هذا يقول حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى بيتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما أدراك ما عبد الله بن مسعود حضر من أحبار هذه الأمة لما جاء تكفى الأرض يوما وراه عمر وكان في مجلس من الصعابة قال لقد جاءكم لقد جاءكم وعاء ملئ علم يعني عبد الله بن سعود وكان قليل الصيام نحيف البدن رضي الله عنه ولما صعد شجرة فظهرت دقة ساقيه قال النبي عليه السلام أتعجبون من دقة ساقيه لهما أوزن عند الله من جبل وحد لما قاله النبي كما في الصيحين يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فافتتح النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك في رواية غمزني رجل فنظرت وفي رواية فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعة فكان حسن الصوت ويوجد في إجازة حفص ابن سريمان عن عاصم ابن أبي النجود وإلى ابن الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحبه إلى الله عز وجل هذا على الإنسان يسأل عما ينفعه في هذه الأيام بعض الناس سبب يسأل عن شيء لا فائدة منه أو شيء من نافلة القول علمه أو جهله سواء فهذا يكره مثل هذا السؤال نوء ضاع للوقت بلا فائدة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 يعني الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وهنا ثم برعوالين ثم الجهاد في سبيل الله ومرة أجاب النبي سنعوان الجهاد في سبيل الله ومرة أجاب برعوالين فتنازع العلماء في ذلك فقيل إن هذا عبادة الوقت وقيل إن هذا خاص بهذا الشخص يعني شخص جاء وعنده تقصير في الصلاة مثلا فيقول أحب الأعمال لله الصلاة على وقتها شخص جاءك وتعلم أنه عاقل لولديه يسألك أحب الأعمال لله تقول بر الولدين. شخص جاءك وهو كسلام في الجهة في سبيل الله تقول الجهاد في سبيل الله تحفزه على ذلك وقيل إن هذا عبادة الوقت لأن المفضول أحيانا ربما يكون فاضلا فأفضل الذكر قراءة القرآن ومع ذلك إذا أذن المؤذن يكون ترداد الأذان أفضل من قراءة القرآن لماذا لا لأنه لأنها عبادة الوقت لأنها عبادة الوقت ومن وفق لهذا الفقه نال خيرا كثيرا يهتم بعبادة الوقت أنت الآن في العشر أواخر من رمضان أفضل ما تفعله هو ها القرآن والذكر والتوبة بعد المفروضات ولذلك كان السلف كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره للإمة إذا دخل شهر رمضان ودعوا كتب الحديث واتجهوا للقرآن فكان لبعضهم ختمة ولبعضهم ختمتين في اليوم والليل وأكثرهم كان يختم كل سبع لبعضهم كل ثلاث نعم فالاهتمام بعبادة الوقت أمر مهم نعم وهذا الحديث فيه إثبار صفة المحبة لله عز وجل أي الأعمال أحب إلى الله ومن نفى هذه الصفة عن الله عز وجل من الجهمية والأشاعر تأولوها فقالوا المحبة إرارة الخير وهذا باطل نعم. الحديث السادس والأربعون عن عائشه رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعون الى هذا يدل على جواز اقرا واحده واحده عن عائشه نعم عن عائشه رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ولا فتشهد؟ ولا ولا نعم نعم وفي النسخة فتشهد نعم فتشهد معه نساء من المؤمنات نعم ويذل على جواز خروج المرأة للصلاة ولكن هذا في المسجد ولكن هذا بشرطين الأول إذن الزوج والثاني أمن الفتنة أمن الفتنة إذا كان يؤمن عليها الفتنة لا مانع أن تذهب إلى المسجد وأما قوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن فأول الحديث ماذا لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وقالت لهم راه كما في الصحيح يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت ذلك ولا صلاتك في بيتك خير من صلاتك معي لكن لو كان هناك طلب علم مثلا فإنه لا مانع إذا كان هناك أم وأذن الزوج أن تخرج المرأة لطلب العلم أو للصلاة فقط إذا أمنت على نفسها وأمن عليها زوجها وأذن لها تخرج للصلاة وهذا يدلك على أن المرأة لا تخرج بدون إذن زوجها وأما ما أفت به ياسا برهاني أن المرأة تحاول تحتال لتخل الانتخابات البرلمانية لتصوت على الدستور فهذا من أفسد هذه فتوى ينبغي أن تقلب تاؤها سينا فتصير فسوى وليست فتوى فهذا من جهل الرجل العجيب والعياذ بالله هذا جهل غريب أصلا تسوط على البرنان لا يجوز كيف تحتال المرأة لكي تخرج من بيتها ولا يصح لها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها للصلاة للعبادة لتركع وتسجد فين بينها لله في المسجد كيف تحتال وتكذب وتلعب على زوجها لتخرج للتصويت على البرلمانات والدساتير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أسأل الله الصلامة والعافية فتشهد معه نساء من المؤمنات يذل على جواز خروج المرأة للصلاة ولكن بإذن الزوج كما قال الفقهاء و أمن الفتنة نعم متلفعات بمروطهن متلفعات بمروطهن يعني متلففات يعني غطينا أبدانهن من رأسها إلى ظفر قدميها لا يظهر منهن شيئا وهذا جاء أيضا مفسرا عند البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن المعلقة، فعتجرنا بها، وخرجنا خلف رجالهن كأنهن الغربان. يعني سود لا يرى منهن شيئا. هذا دل أن حجاب المرأة يجب أن لا يكون زينة في نفس. كما ذكر علماء من شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفس. النساء لا يلبسن أحمر وأخضر وأصفر وألوان يعني فاقعة. تجذب عيون الرجال إليهن هذا مخالف هذا الحجاب مخالف شرعا ولو كان ساترا واسعا فضفاضا إلا أنه فقد شرطا وهو ألا يكون زينة في نفسه ألا يكون زينة في نفسه أو يوضع على العباء أشياء من ذهبية أو فضية تلفت أعين الناس إليها هذا أيضا لا يجوز أبدا وهذا أمر من المنكرات التي يجب أن ولا يجوز بيع مثل هذه العباءات للنساء اللائي يخرجن بها حتى يجذبوا حتى يجذبوا الرجال إليه إليهن نعم قال <تصفيق> ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس ما يعرفهن أحد من الغلس وهذا يدل على أن أنه كان يبكر بصلاة الفجر أم يؤخرها ها؟ يبك لأن الغلس التغليس هي الظلمة فيشرع الصلاة في أول وقتها وربما كان يسفر جدا عليه السلام يعني هذا أحيانا وليس دائما ليس دائما التأخير وإنما الأفضل هو الصلاة في أول وقتها حتى لا يعرفهن أحد من الغلس هذا يدل على أن الجو كان مظلما أم نهارا مضيئا كان كان مظلما لا يعرفهن أحد من الغلس يعني فيه ظلمة ليس إضاءة نعم الحديث السابع والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن ولا جزء مرأة لانتضح طيبا أو بخورا ومن وضع طيبا أو بخورا فلا تحضرن معنا صلاة العشاء الآخرة وإذا وضعت المرأة طيبا فخرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت زانية إلا كانت كذا وكذا وفي رواية زانية وبعض النساء يقول تقول هذا السائق يسوق به يعني في بعض الولدان العربية الأثرياء منهن مع الأسف بذب أن نشكرنا الله على نعمة المال والسيارات والخدم والسائقين تقول نعم أنا لا أضح طيبا ولكن السائق هذا يعني يذهب واجيء ولن يهتم لا السائق هذا رجل هو رجل ولا عمود جدار رجل عنده طاقة وعنده شهوة وقد يحرك العطر أنفه وشهوته فلا يجوز وضع الطيب حتى ولو كان أمام السائق أو الخادم بل أكثر المصائب تأتي من السائقين والخادمين والخادمات أكثر المصائب في هذه البلاد العربية مع الأسف التي فيها ثراء مادي تقع بسبب هؤلاء لأنه لا متابعة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت الحم والحم هو قيل أخو الزوج وقيل قريب الزوج أرأيت الحم يعني أخويا يدخل بيتي ويخرج وأنا غير موجود أخويا شكف أخوك, آه شك في أخوك <تصفيق> قال صلى الله عليه وسلم الحم الموت لماذا لا أحد يشك فيه؟ وقد تقع الفتنة منه. <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت يعني كالموت هو الموت. فينبغي الحرص والحفاظ على الأرض. نعم. <تصفيق> لمن إن كان ظاهرها أنها تستعمله في البيت لزوجها لمن أما إن كان ظاهرها أنها تستعمله في الخارج فلا يبيع له ك ك كموسى الحلاقة واحد جاء يطلبه ليحلق له لا يباع له واحد جاء ليستعمله في في في ما أبيع لا لا يضع له طيب لا لا جد أبدا يمكن أن تروح الرائحة ب... على الآن فقط لا يلزم أن يضع طيب على, ال... على الجسد نعم الحديث السائل يعني... أنا يده على يدي هو يعني لا, لا. لا. يعني طلع على يدي يضع عليه هذه عدة منكرات أصل ولا تضع من فوق القفازات من فوق القفازات هذه مصيبة أخرى قضع على يد وقد يكون فيها الحنا وقد يكون فيها الخواتم هذه فتنة أخرى، ولو كان معه رجف ورجل ديوث لا غيرة له على أهله، كيف يسمح رجلا عطيب على دمراته؟ هذا ديوث ليس عنده غيرة ولا الله، وكل الحيوانات تغار. الصحيح أن قردا زنا، فاجتمعت عليه القرود فرجمو.